بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نطر الله والبتح ورأيت الناس يدقلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا